وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى فِي آيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ نَّبِيٍّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ فَكَذَّبَا وَكَانَا مُسْتَكْبِرَيْنِ فَلَمَّا جَاءَهُم مِّنْ آيَاتِنَا قَالُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذهوني أقتل موسى وليدع ربه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 ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسركم كذابا يا قرن لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله مريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما الله مِن عَاصٍ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن هذا وَلَقَدْ جَاءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جاءكم به حَتَّىٰ إِذَا نَكَثُوا وَعْدَهُمْ بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ الله فَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَيْنَا ذَٰلِكَ نَضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ عند الله مَقْتًا لَبِئْنَ آمَنَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ مُجْتَبَا وَقَالَ فِيمَ أُنْوِيَ أَمَا نُغْنِي صُرْحًا عَنِّي أَغْرِقِ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشادا يا قوم إنما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 يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم آلي أدعوكم إلى النجاة وتدعون وأنا أدعوكم إلى العزيز الرفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس فستذكرون <تصفيق> <تصفيق> إن الله بصير بالعباد فما قال الله سيئات ما مكروا وحاط بنا في دَاخِلُ آلِ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ